فهذا شعر لإمام الفقهاء مالك رحمه الله قد أوحى إلينا بمعان كثيرة حتى جاريناه في نهجه وأسلوبه وذلك منتهى نجاح التجربة الشعرية عند قوم وهبوا أنفسهم للشعر فماذا يطلب من الفقيه أكثر من ذلك؟ الشافعي ومحمد بن إدريس الشافعي الإمام المجتهد على فقهه وعلمه كان شاعرا مفقا وهو القائل كما تقدم ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وشعره في الأخلاق والآداب والنصائح مما امتلأت به الدواوين ومنه هذه الأبيان إن الذي رزق اليسار ولم يصد حمدا ولا أجرا لغير موفقه والجد يدني كل شيء شاسع والجد يفتح كل باب مغلق. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة عليا وعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس الأديب وطيب عيش الأحمق واشتهر من قوله في الاعتزاز بالنفس علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر ومما يحكى من أدبه أنه وقفت عليهم رأة برقعة فتناولها فإذا فيها سلوا المفتي المكي هل في تزاور وضمة محزون الفؤاد جناح فقرأها وكتب تحت البيت معاذ إله الناس أ يذهب التقى تلاصق أكباد به النجاره وقد استراب أبو الطاهر بن زيادا بهذه الحكاية على كثرة إسنادها للشافعي وجعل البيت على ثبوتها من الشعر الموجه والمعنى معاذ الله أن يفعل هذا تقي فيذهب بتقوى على أن هروية وجه آخر من طريق الربيع بن سليمان صاحب الشافعي وأن السائل كان فتى هاشميا يعرفه الإمام وكان حديث البناء لأهله وهو في شهر رمضان فسؤاله يتعلق بالضم والتقبيل في حالة الصوم من غير بطلان له وأصحاب الشافعي على عذر في أن ينفوا عنه هذا القول أو يؤولوه بما ذكر لأنه كان بمقام القدوة فيخشى أن يتعلق به المجان والفتاق مع أنه إن صح إنما كان نفحة من نفحات الأدب وأريحيته وللشافعي ديوان شعر معروف عبد الله بن المبارك إمام من أئمة العلم والدين روى عن مالك والثوري وتلك الطبقة وأدرك جاها عظيمة وكان يقول الشعر وشعره من هذا الأدب الملتزم الذي يهدف إلى أسمى الغايات من إصلاح المجتمع وانتقاد الساسة المتلاعبين بالدين والعلماء الذين تفسدهم الأطماع فيصبحون محل استغلال هؤلاء الساسة فمن ذلك قوله قد يفتح المرء حانوتا لمتجره وقد فتحت لك الحانوت بالدين بين الأساطين حانوت بلا غلق تبتاع بالدين أموال المساكين صيرت دينك شاهينا تصيد به وليس يفلح أصحاب الشواهين وكان يتجر ويقول لولا خمسة ما اتجرت السفيانان وفضيل وابن السماك وابن علية أي ليصلهم فولي ابن علية القضاء فلم يأتيه ولم يصلهم فأتى إليه ابن علية فلم يرفع رأسه إليه ثم كتب إليه ابن المبارك يقول يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا وزينتها بحيلة تذهب بالدين فصرت مجدونا بها بعدما كنت دواء للمجانين أين روايتك في سردها بترك أبواب الصلاطين أين روايتك فيما مضى عن ابن عوف وابن سيرين إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار الشيخ في الطين فلما وقف إسماعيل بن علي على الأبيات ذهب إلى الرشيد ولم يزل به يستعفيه من القضاء حتى أعفى ومغزى هذا الموقف من حفظ كرامة العلم وصيانة الدين عن الشبه أظهر من أن ينبه عليه وانشد له ابن عبد البر في جامع بيان العلم رايت الذنوب تميت القلوب ويرثك الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها وباع النفوس فلم يربحوا ولم تغر في البيع اثمانها لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب إنتانها والأبيات الثلاثة الأخيرة منها عنقاء مغرب في النقد الاجتماعي والسياسي وهي مشتهرة بين دعاة الإصلاح الديني واردة على لسانهم منذ قالها ابن المبارك وحق لها ذلك ولم أعرج على ذكر القضاء أمثال شريع ويحيى بن أكثم وأحمد بن أبي دؤاد فإنهم بحكم, بحكم منصبهم الكبير ومداخلتهم للخلفاء وتعلق امال الناس بهم ومدح الشعراء لهم وقيامهم في المقامات المشهودة وتمكنهم من ناصيه الكلام قد ارتفعوا عن مستوى الفقهاء الذين لا يظن بهم الأدب وينتقد شعرهم بمجافاته لأساليب العرب على أن تتبع ذلك يقول فلننتقل إلى طبقة الفقهاء المتقدمين من أتباع المذاهب بعدما ذكرنا من شعر فقهاء التابعين والأئمة المستهدين فمنه أحمد بن المعزل من فقهاء المالكية الكبار يكن لمالك بالعراق أرفع منه كان يسمى الراهد لفقهه ونسكه وكان يعدل بأحمد بن حنبل وهو أخو عبد الصمد بن المعذل الشاعر المشهور وكان يسكن مع أخيه في دار واحدة وكان عبد الصمد منهمكا في الشراب فكان أحمد يبكر إلى صلاة الصبح وهو إمام المسجد فيمر بأخيه وهو سكران فيحركه ويقول أتأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض الآية وثارة يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسونا الآية؟ فيقول عبدالصمد ويرفع رأسه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية ومن شعره ما رواه المبرد قال رأيت أحمد بعرفات مضحيا للشمس لا يستظل فقلت ما هذا يا أبا الفضل؟ فقال ضحيت لكيما استظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصة فيا اسفي إن كان سعيك باطلا ويا حزنا إن كان أجرك ناقصا قال في المدارك وأنشد له الحضرمي أخو دنف رمته فأقصدته سهام من لحاظك لا تطيش قواتل لا قداح وحورار ورار بهن ولا سوى اللحظات ريشو أصبن سواد مهجته فأضحى سقيما لا يموت ولا يعيش فإيب إن تحمل عنه جيش من البلوى ألم به جيوش وهذه الأبيات في رقتها وجزالتها لا تفطر إلا عن طبع مهذب وشعور عميق بالجمال وهو الجمال البشري المغموق المعشوق لا ما يرمز إليه الصوفية من جمال الحضرة العالية فإن هذه النزعة لم تكن ظهرت في ذلك الوقت وقد تستغرب من صاحب البيتين في الذكر ولكن الأمر هو على ما يعهد في أصحاب النفوس ذات الحساسية البليغة من شدة التأثر بالمواقف العاطفية والمشاهد الوجدانية فشاعرنا الفقيه لما كان بعرفات متعرضا لنفحاتها مستغرقا في روحانية مشاعرها لم يملك إلا أن يكون كما رآه المبرد ويقول ما قاله من ذلك الشعر المطبوع بطابع الزهد والتقى وفقيهنا الشاعر أمام العيون التي في طرفها حور لم يستطع أن يخفي انفعاله بسحرها ووقوعه في أسرها فقال تلك الأبيات الرائقه المعجبة التي لا تؤتى من ضعف في الشكل ولا في المضمون إنها طبيعة واحدة فما يصدر عنها وإن اختلف في صورته لا يختلف في مادته والشعر ليس خاصا بالكاس والطاس وما كان من ذلك بسبيل فرب, فرب أبيات في المطالب العالية للنفس أقرب إلى الشاعرية من كثير من الشعر الذي يقوله أصحابه في الهوى والشباب مما يظن أنه مادة الشعر الأولى على أنه لا بد من تدبير النفس بين نزعاتها المختلفة والتنقل بها من حال إلى حال ولله مني جانب لا أضيعه ولله مني والبطالة جانب. وقال المبرد ذكر الدولابي في كتاب نزهة الأسرار أن ابن المعذل قال له أهله حين ورد القاضي يحيى بن أكثم البفرة لو أتيت يحيى فسألت وقد أصابهم ضر فلم يجبهم ثم قال هذين البيتين تكلفني اذلال نفسي لعزها وهان عليها أن أذل وتكرما تقول سل المعروف يحيى بن أكثم فقلت سليه رب يحيى بن أكثمى هكذا جعل القاضي عياض في المدارك البيتين والحكاية لأحمد بن المعذل وجعلهم ابن خلكان في الوفيات لأخيه عبد الصمد وهما بحال صاحبنا أحمد أشبه القاضي عبد الوهاب ومنهم القاضي عبد الوهاب ابن علي بن نف من أعلام مذهب مالك من أهل بغداد ونبت به على عادة البلاد بذوي فضلها كما قال ابن بسام في الذخيرة فغادرها إلى مصر وشيعه جمع من أهلها وطلبت العلم فيها متأسفين لرحيله عنها فقال لهم لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين في كل يوم ما عدلت عنكم فأطرقوا ولم يحيروا جوابه وفي ذلك يقول سلام على بغداد في كل موطن وحق لها مني سلام مضاعف فوالله ما فارقتها عن عنقلا لها وإني بشطي جانبيها لعارف ولكنها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف وكانت كخل كنت ارجو دنوه وأخلاقه تنأ به وتخالف وقال فيها لما ضاقت به الحال بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي قالوا وجتاز أثناء رحيله إلى مصر بمعرة النعمان وبها يومئذ أبو العلاء المعري فأضافه وقال فيه من أبيات والمالكي بن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفرة إذا تفقه أحيا مالكا جدلا وينشر الملك الضليل إن شعر والملك الضليل هو امرء القيس وكفى بها شهادة لشاعرية هذا الفقير من أبي العلاء فيلسوف الشعراء وطاب له المقام بمصر ورغد عيشه ولكنه ما لبث أن اعتل ومات وفي مرض موته قال الكلمة الماثوره لما عشنا متنا وكانت وفاته عام اثنين وعشرين واربعمائه ومن رقيق شعره في الغزل ونائمه قبلتها فتنبهت فقالت تعالوا واطلبوا اللص بالحد فقلت لها إني فديتك غاصب وما حكموا في غاصب بي سوى الرد خذيها وكفي عن أثيم ظلامة وإن أنت لم ترضي فألفا على العد فقالت قصاص يشهد العقل إنه على كبد الجان ألذ من الشهد فباتت يميني وهي هميان خصرها وباتت يساري وهي واسطة العقد فقالت ألم نخبر بأنك زاهد فقلت بلى ما زلت أزهد في الزهد ونشير إلى استغلال القاضي عبد الوهاب لمعلوماته الفقهية وتضمينها في هذه القطعة الشعرية بما زادها طرافة ولم يبعد بها عن صناعة الشعر كما المعنى لذلك فيما مضى ونظرنا له بامثله من شعر المتنبي وغيره والمسألة هنا تتعلق بالغصب وحكمه أن الغاصب إذا رد الشيء بحاله فلا تبعت عليه وذلك ما تضمنته الأبياث المذكورة مع غاية التفنن وللقاضي عبد الوهاب ابيات في نقد المجتمع لم تزل على لسان كل واعظ ومستهن اجتماعي وهي قوله متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركاية ومن يثني الاصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا منصور الفقيه ومنهم منصور بن إسماعيل عرف بالفقيه وهو من فقراء الشافعية من شعره في مدح علم الفقه عاد تفقه قوم لا عقول لهم وما عليه إذا عابوه من ضرره ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر؟ قال ابن خلكان ومن هنا أخذ أبو العلاء المعري قوله في قصيدته المشهورة والنجم تفتصر الأبصار رؤيته والذنب للعين لا للنجم في الصغر فهذا فقيه شاعر يقتبس منه أحد فحول الشعراء ولا يقول في شعره مزريا عليه أنه شعر فقيم وكان منصور ينحو في شعره منحا أخلاقيا وهو القائل في ذم الكذب لحيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة شعره في تزييف ادعاءات المنجمين ليس للنجم إلى ضر ولا نفع سبيل إنما النجم على الأوقات والسمت دليل وله أيضا إذا رأيت امرا في حال عشرته بعد الصداقة ما في وده دخل فلا تمن له حالا يسر به فإنه بانتقال الحال ينتقل وكان منصور كفيفا وله تآليف في الفقه وتوفي سنة ستا وثلاثمائة بمسر الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي عرف بالنسبة إلى جده الفقيه المحدث الأذيب صاحب التصانيف البديعة منها غريب الحديث ومعالم الصنن وكان شافعي المذهب من شعره هذان البيتان المشهوران وما غربة الإنسان في شقة النوى ولكنها والله في عدم الشكل وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهل وله أيضا فسامح ولا تستوف حقك كله وأبقي فلم يستقص قط كريمه ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمه وليس أدل على شاعرية المرء من أن يسير كلامه بين الناس مسير المثل ويتقبلوه ويستشهدوا به في مثل المناسبة التي قيل فيها كالبيت الأول والثاني من هذين النموذجين من شعره وكلاهما مما ينبئ عن عارضة قوية ولا يستطيع ناقد أن يلمزهما بعيب فني لأن قائلهما فقيم وله كذلك من هذا القبيل وارتكب فيه الجناس ما دمت حيا فدار الناس كلهم فإنما أنت في دار المدارات من يدري دارا ومن لم يدر سوف يرى عما قليل النديم للندمات توفي الخطابي ببلده بسر سنة ست وثمانين بن زكريا كان قاضيا ببغداد وكان على مذهب الإمام بن جرير الطبري ولذا يقال له الجريري روا عن جماعة من الأئمة منهم أبو القاسم البغوي وعنه القاضي أبو الطيب الطبري وغيره وكان مشاركا في العلوم حتى كان أبو محمد الباجي يقول إذا حضر أبو الفرج وهي كنيته فقد حضرت العلوم كلها وكان ثقة مأمونا في روايته وله شعر حسن منه هذه الأبيات السائرة في ذم الحسن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 يكنى أبا بكر وهو ولد الإمام صاحب مذهب الظاهر وكان فقيها عالما متمكنا من مادته مناظرا عن مذهب أبي صنف في الانتصار له وفي أبواب الفقه والأحكام تصانف جليلة ولما توفي والده وجلس في حلقته استصغره الناس فسأله أحدهم عن حد السكر ومتى يكون الإنسان السكران؟ فقال إذا عذبت عنه الهموم وباح سره المكتوم فاستحسن ذلك منه وعرف موضعه من العلم وصنف في عنفوان شبابه كتابه الذي سماه الزهرة وهو مجموع أدب أتافيه فيه بكل غريبة ونادرة وشعر الرائق، وقسمه إلى مئة باب ضمن كل باب مئة بيت يذكر في خمسين منها جهات الهوى وأحكامه وتصاريفه وأحواله ويذكر في الخمسين الثانية أفانين الشعر الباقية فهو من أعظم الكتب التي الفت في الحب بالعربية وأقدمها ويحتوي بهذا الاعتبار على عشرة آلاف بيت وقد نشر منهم النصف الأول باعتناء المستشرق الدكتور نيكل منذ أكثر من ثلاثين سنة ولعله هو الذي فتح الباب لابن حزم في تأليفه لكتاب طوق الحمامة في الموضوع لا سيما وابن حزم كما هو معلوم على مذهب داود الظاهري والد مترجمنا ومن أكبر ائمته ومن شعر محمد بن داود في الحب والغزل أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال المحرمة وأحمل من ثقل الهوى ما لونه يصب على الصخر الأصم تهدما وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاس رده لتكلما رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم فما أن أرى حبا صحيحا مسلما وحكى ابن أبي الدنيا أنه حضر مجلس محمد بن داود فجاءه رجل فوقف عليه ورفع له رقعة فأخذها وتأملها طويلا وظن تلامذته أنها مسألة ثم قلبها وكتب على ظهرها وردها إلى صاحبها فنظرنا فإذا الرجل علي بن العباس المعروف بابن الرومي الشاعر المشهور وإذا في الرقعة يا ابن داود يا ثقيها العراقي افتنا في قواتل الاحداق هل عليهن في الجراح قصاص أم مباح لها دم العشاق؟ وإذا الجواب قوله كيف يفتيكم قتيل صريع بسهام الفراق والاشتياق وقتيل التلاقي أحسن حالا عند داود من قتيل الفراق فالفقيه الذي يساجل ابن الرومي الشاعر المكسر المبدع لا يمكن أن يقدح في شاعريته أو ينازع في صنعة الشعر بل إن الفقيه الذي كان أول من وضع مؤلفا شعريا خاصا بالحب وشؤونه حري أن يكون حجة على كل من ينكر الشعر والأدب والفن على الفقهاء ونخلص لذكر فقهاء المغرب والأندلس ونبدأ للمناسبة الآنفة الذكر بأشهرهم إسما وأكبرهم علما وهو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي إمام أهل الظاهر بعد مؤسس هذا المذهب داوود الظاهري المشهور ابن قال صاعد الأندلسي في حقه كان أبو محمد أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم البيان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار وأخبرني ابنه أبو رافع الفضل بن علي أنه جتمع عنده بخط أبيه من تأريفه نحو أربعمائة مجلد تشتمل على قريبا من ثمانين ألف ورقة ومن أشهر كتبه المحلى أبان فيه عن علم غزير وتعمق في فهم أهكام الشرع وأدلتها من الكتاب والسنة وهو مطبوع في أحد عشر جزءا وله أيضا كتاب الإحكام في أصول الأحكام نفيس جدا وهو مطبوع أيضا ومن مؤلفاته المشهورة في تاريخ الأديان والعقائد كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل وهو معتمد في هذا الباب أما مقامه في الأدب والشعر وهو موضوع بحثنا هذا فقد قال فيه الحميدي صاحب جذوة المقتبس وكان له في الآداب والشعر نفس واسع وباع طويل وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه وشعره كثير وقد جمعناه على حروف المعجم وبما أنشد له من شعره لئن أصبحت مرتحلا بشخصي فروحي عندكم أبدا مقيم ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكريم ولا يخفى ما في هذين البيتين من دعم الشعور العاطفي بالمعنى الديني المستمد من قصة موسى عليه السلام وقوله في مناجاة الحق سبحانه وتعالى رب أرني أنظر إليك والتعليل لهذا الطلب الجريء بما لا يتنافى مع قوة الإيمان ولا يخامره أدنى شك ولذلك كان لهذين البيتين عند العلماء والمتصوفة قيمة كبيرة وصدا لا يزال يتردد في الكتب والمجالس كلما سنحت المناسبة للخوض في هذا الموضوع ولا تقل قيمتهما عند الأدباء عن قيمتهما عند العلماء لأنهما من حيث السبك والصياغة لا غبار عليهما وأما المعنى فإنه فريد لا مثيل له غاية الأمر أن أنظار العلماء والأدباء تلاقت عندهما لما تضمناه من تعبير بارع عن مقصد كل من الطرفين ونظيرهما في استحاء النصوص الدينية قول أبي تمام في سينيته المشهورة في مدح المعتصم لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس ومع توارد الفقيه والشاعر الكبيرين على الاستقاء من معين الدين في أبياتهما هذه مما يؤكد أن ذلك لا يتعارض وأصالة الشاعرية فإن الانصاف يقتضينا أن نقول أن بيتي ابن حزم أرق معنا وألطف مساقا وهما فوق ذلك أكثر سيرورة من بيتي أبي تمام من شعر ابن حزم قوله وضمنه الإشارة إلى مذهب وذي عدل في من سباني حسنه يطيل ملامي في الهوى ويقول أن أجل وجه لا حلم ترى غيره ولم تدر كيف الجسم أن تعليلوا فقلت له أشرفت في اللوم فاتئد فعندي رد لو أشاء طويل ألم ترى أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل وما أحسن هذا القول وألطف الإشارة هنا إلى المذهب لا سيما إذا علمنا أن للأبيات حكاية ذكرها ابن حزم نفسه في كتاب طوق الحمامة وأن المحاورة فيها كانت مع الحافظ أبي عمر ابن عبد البر وهو من أئمة مذهب مالك فمن البراعة الاحتجاج في هذا المقام الأدبي بالمذهب الفقهي الذي يأخذ به الشاعر والمخالف كان من غزارة العلم وسعة الأفق بحيث يتقبل هذا الاحتجاج ويمره على أنه من اللطائف الأدبية التي لا مماحكه فيها هكذا كان القوم على إمامتهم في العلم والدين يتعاطون كؤوس الأدب ممزوجة بالنكة البارعة والتلميحات اللطيفة ولا يرون في ذلك حرجا ولا يستطيع أحد أن يلزمهم بسوء وألف ابن حزم كتاب طوق الحمامة في الحب وصفاته ومعانيه وفلسفته والمحبين وما يعرض لهم وأحوالهم وأخبارهم وهو وإن قال إن تأليفه له كان باقتراح أحد أصدقائه فإننا نرى أنه ربما تشجع على ذلك بما علم من تأليف ولد إمامه لكتاب الزهرة في الموضوع على ما مر ذكره وأيا كان الأمر فإن طوق الحمامة يختلف عن كتاب الزهرة اختلافا كبيرا إنه مليء بذكر تجارب ابن حزم نفسه في ميادين الحب والغرام ومليء كذلك بأشعار ابن حزم التي نظمها في الموضوع بل ليس فيه شعر لغيره وذلك ما جعله طفة أدبية نادرة المثال وقصة غرامية متسلسلة الأحداث والوقائع تغري قارئها بالانكباب عليها خصوصا وهو يعلم أن بطلها علم من أعلام الفقه والدين وعقري من عباقرة الفكر والفلسفة وكان في وقت ما وزيرا وهو ابن وزير فقد توفرت كل الأسباب لجعل هذا الكتاب قفعة فنية خالدة وذلك من أعظم الأدلة على أن للفقهاء جولات موفقة في ميادين الأدب والشعر فاتت كثيرا من الشعراء والأدباء ومما جاء في فوق الحمامة من شعره في الحب الطاهر قوله يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهوى وسيان عندي في كلاح وساكت يقولون جانبت التصاون جملة وأنت عليهم بالشريعة قانت فقلت لهم هذا الرياء بعينه صراحا وزي للمرائين ماقتوا متى جاء تحريم الهوى عن محمد وهل منعه في محكم الذكر ثابت إذا لم أواقع محرما التقي به مجيئي يوم البعث والوجه باهت فلست أبالي في الهوى قول لائم سواء لعمري جاهر أو مخافت وهل يلزم الإنسان إلا اختياره وهل بخبايا اللفظ يؤخذ صامت وهو احتجاج قوي في الشعر كاحتجاجه في مسائل الفقه وخلاف الأئمة مما يدل على عارضته القوية وملكته الراسخة ومنه قوله في مليحة شقراء يعيبونها عندي بشقره شعرها فقلت لهم هذا الذي زانها عندي يعيبون لون النور والتبر ضله لرأي جهول في الغواية ممتدي وهل عاب لون النرجس الغض عائب ولون النجوم الزاهرات على البعد وبعد خلق الله من كل حكمة مفضل جرم ساحم اللون لون مسودي به وصفت ألوان أهل جهنم ولبس تباك مثكل الأهل محتدي ومذلاحة الرايات سودا تيقنت نفوس الوراء ألا سبيل الى الرشد فهذه الابيات تنبئ عن ذوق مدني مهذب كما تنبئ عن شاعرية بليغه لا يرقى اليها نقد من جهة المعنى ولا من جهه اللفظ. وما املح قوله فقلت لهم هذا الذي زانها عندي والغريب ان ابن حزم يذكر في الفصل الذي أورد فيه هذه الأبيات أن ذلك أي حبه للشقرة كان طبيعة له وميلا غريزيا فيه فهو يعبر عن شعور صادق وحب راسخ، وليس كلامه صنعة وتفننا في القول كما قد يروح. وأضرب من هذا هو البيت الأثير في القطعة أتراه نزعة سياسية مروانية لم يغفل ابن حزم للصاح عنها وقد وافته المناسبة في هذه الأبيات العاطفية لعلنا قد مددنا النفس أكثر من اللازم في الحديث عن أدب ابن حزم ولكنه يستحق ذلك وما يمنعنا من الإطالة إلا ضيق المقام ومراعاة المناسبة لما تحدثنا به عن غيره وكانت وفاته رحمه الله سنة أبو الوليد الباجي هو القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي نسبة إلى باجة الأندلس لا باجة إفريقية كان قريع ابن حزم في الفقه والعلم وكان على مذهب مالك وهو الذي تصدى لابن حزم بعدما قصر فقهاء الأندلس عن, مجالد عن مجادلته فنظره ونقض كثيرا من حججه وقال عنه القاضي أبو علي ابن سكره ما رأيت مثله في سمته وهيبته وتوقير مجلسه وهو أحد أئمة المسلمين وناهيك بأنه روى عنه حافظا المغرب والمشرق أبو عمر ابن عبد البر وأبو بكر الخطيب ألف أبو الوليد كتاب الاستيفاء في شرح الموضة كتاب حفيل كثير العلم لا يدرك ما فيه إلا من بلغ درجة مؤلفه في العلم قاله ابن فرحون في الديباج ثم اختصره في كتاب سماه المنطقة وهو مطبوع في سبعة مجلدات وله غيرهما من الكتب القيمة النافعة ومن شعره أسروا على الليل البهيم سراهم فنمت عليهم في الشمال شمائل متى نزلوا ثاوين بالخيف من منا بدت للهوى بالمأزمين مخايل فلله ما ضمت منا وشعابها وما ضمنت تلك الربا والمنازل ولما التقينا للجمار وأبرزت أكف لتقبيل الحصى وأنامل أشارت إلينا بالغرام محاجر وباحت به منا جسوم نواحل وهي أبيات ذات نفس أعربي تعبر عن حب دفين وإن دارت الناس عنه بالحديث عن الحجاز والمشاعر المشهودة فيه وفيها مع ذلك صنعة بديعية لطيفة إلا أنها تكاد تكون من وحي الطبع لا تعمل فيها فاجتمع لها بذلك حسن السبك وبلاغة المعنى وماذا يطلب من الشاعر الموهوب أكثر من ذلك ومما اشتهر من شعر الباجي قوله مضى زمن المكارم والكرام سقاه الله من صوب الغمام وكان البر فعلا دون نطق فصار اليوم نطقا بالكلام وذيله بعض الفقهاء أيضا لما استشر الفساد بقوله وزال النطق حتى لست تلقى يسخوا برد للسلام ثم ذيله فريق آخر وقد طم الوادي على القري فقال وزاد الأمر حتى ليس إلا سخي بالأذى أو بالملام ولا يجد النقد الأدبي ما يأخذ على هذه الأبيات وكلها لفقهاء شعراء بل إنه لو أنصف لجعلها في مستوى القمة من الصناعات الشعرية وخصوصا بيتي صاحبنا أبي الوليد الباجي ولذلك جرت على ألسنة العلماء والأدباء معا وكان مشائخنا رحمهم الله كثيرا ما يرددونها في المقامات التي تستدعي إن فيها وللباجي أيضا هذان البيتان المشتهران في الزهد والحكمة إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة فلم لا أكون ضنينا بها وأصرفها في صلاح وطاعة. أبو بكر ابن العربي هو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعاصري الإشبيلي حل ابن بشكوال في كتابه الصلة بقوله الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها. أخذ ببلده ورحل إلى المشرق فلقي ابا حامد الغزالي وأبا بكر الشاشي وغيرهما وعاد بعلم غزير وكان فصيحا أديبا شاعرا كثير الخبر مليح المجلس وله تآرف كثيرة منها أحكام القرآن في مجلدين مطبوع وهو عظيم الفائدة ومنها عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي مطبوع أيضا وكتاب العواصم من القواصم مطبوع وهو دليل على بعد غوره وتفننه في علوم الفقه والكلام والتصوف ومن شعره المشهور قوله وقد ركب مع أحد أمراء الملثمين وكان الأمير صغيرا فهز عليه رمحا كان في يده مداعبا له يهز علي الرمح ضبي مهفهف لعوب بالباب البرية عابث ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وتان وثالث وهما بيتان سائران يجريان كثيرا على ألسنة الأدباء في مجال الاعتذار وعند غلبة الحوادث قال المقري في نفح الطيب وقد اختلف حزاق الأدباء في قوله ولكنه رمح وثاني وثالث ما هو الثاني والثالث؟ فقيل القد واللحظ وقيل غير ذلك وله وهو معنى بديع أتتني تؤنبني بالبكاء فأهلا بها وبتأني بها تقول وفي نفسها حسرة أتبكي بعين تراني بها فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت جفوني بتعذيبها وقال في النفس ومن شعر ابن العربي مما نسبه إليه الشيخ أبو حيان قوله ليت شعري هل دروا أي قلب ملك وفؤادي لو درى أي شعب سلك أتراهم سلم أم تراهم هلك وهي أبياث ذات نفس صوفي أكسبها رقة وطلاوة ولا يستطيع ناقد أن يلمزها بأنها شعر فقيه وهو يعني أنها ليست بذات من حيث الصنعة البيانية توصي بن العربي رحمه الله سنة 43 وخمسمائة وقبره بفاس معروف القاضي عياض أبو الفضل عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي السبتي إمام وقته في الفقه والحديث وعلومهما والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم وصفه ابن الابدار فقال كان جمال العصر ومصخر الأفق وينبوع المعرفة ومعدن الإفادة وإذا عدت رجالات المغرب فضلا عن الأندلس حسب فيهم صدى وقد ألف فيه العلامة المقري كتابه أزهار الرياض في أربعة مجلدات وهو معروف طبع منه ثلاثة مجلدات وللقاضي عياد تصانيف سارت لها الركبان منها كتاب الشفى في التعريف بحقوق المصطفى أبدع فيه كل الإبداع واكتسب شهرة في العالم الإسلامي كاد يصير بها من الكتب المقدسة نظرا لشرف موضوعه ومنها كتاب مشارق الأنوار في تفسير غريب حديث الموطأ والبخار ومسلم وضبط الألفاظ والتنبيه على الأوهام والتصفيفات وضبط أسماء الرجال وهو كتاب فريد لا نظير له ومنها كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك ويعرف عادة بالمدارك وغير هذه من مؤلفاته المحررة العظيمة الفائدة في الفقه والحديث وفنونهما وفي التاريخ والأدب وكانت له ملكة قوية في الإنشاء وقريحة سيالة في الشعر ومن قوله في خامات زرع بينها شقائق النعمان هبت عليها رياح انظر إلى الزرع وخاماته تحكي وقد ماست أمام الرياح كثيبه خضراء مهزومة شقائق النعمان فيها جراح وهو بديع والخامة القصبة الرطبة من الزرع وله في وداع قرطبة أقول وقد في حالي وغردت حداتي وزمت للفراق كتائبي وقد غمصت من كثرة الدمع مقلتي وصارت هواء من فؤادي ترائبي ولم تبق إلا وقفة يستحثها وداعي للأحباب لا للحبائبي. رعى الله جيرانا بقرطبه العلا وسقى رباها بالعهاد السواكب وحيا زمانا بينهم قد الفته طليق المحيا مستلان الجوانب ااخواننا بالله فيها تذكروا معاهد جار او موده صاحبي غدوت بهم من برهم واحتفائهم كاني في اهلي وبين اقاربي ولست بحاجة إلى التنبيه على ما في هذه الأبيات من دقة الوصف لحركة السفر وشدة اللوعة لفراق الأحبة وهذا الاستدراك الجميل والحذر في قوله للأحباب لا للحبائب خشيه أن يفهم ما لا يليق بكرامته العلمية وهو في دار الغربة مما يدل أعظم الدلالة على حسن تصرف الشاعر وتملكه لناصية التعبير عما في ضميره وأدائه للمعنى المراد بكل سهولة وبكل براعة أيضا وتلك هي الغاية التي يتطلع إليها فحول الشعراء من غير أصحابنا الفقهاء وقد توفي القاضي عياب سنة أربع وأربعين وخمسمائة وجوفن بمراكش وقبره بها معروف فهؤلاء أربعة فقهاء من المغرب والأندلس كلهم قالوا الشعر الجيد الذي لا يقصر عن شعر أي شاعر مجيد غير فقيه سواء في الشكل أو المضمون وإذا أضفنا إليهم أبا الفضل ابن النحوي وهو الذي بني هذا البحث على شعره وقد قدمنا نماذج منه كانوا خمسة ونحن إنما اقتصرنا على هذا العدد القليل رغبة في الاختصار ومناسبة العدد الذي ذكرناه من فقهاء المشرق الشعراء وإلا فهم أكثر من أن يحصيهم بحث مقتضب مثل هذا طبقة أخرى من العلماء قدمنا في طالعة هذا البحث ما يفيد أن العلماء كلهم سواء لدى النقاد في هذا الشأن وأن هؤلاء لا يخصون الفقهاء بضعف ملكة الشعر بل يعممون حكمهم على العلماء من أي طبقة كانوا نحاتا أو أطباء أو فلاسفة أو غيرهم وإنما يعبرون بالفقهاء تغليبا لجانب الفقه على غيره من العلوم إذ ترى أكثر العلماء من المشاركين في علم الفقه وكانت صفة الفقيه تطلق على العالم من أي صنف كان وفي المغرب والأندلس كانت تعتبر صفة تشريف فتطلق على كبار رجال الدولة من وزراء وحكام وغيرهم ولهذا فنحن نرى من المناسب قبل أن نلم بموضوعات أدب الفقهاء ذكر طبقة أخرى من العلماء غير الفقهاء الذين قالوا الشعر واجادوا فيه لأن من ذكرناهم لحد الآن إنما يمثلون الفقهاء الأقحاح المختصين بالدراسات الفقهية والعلوم الإسلامية في دائرتها الواسعة ابن دريد. فمن علماء العربية العالم اللغوي الشهير أبو بكر ابن دريد. صاحب كتاب الجمهرة في اللغة وكتاب الاشتقاط وكتاب الملاحم وغيرها قال الأنباري في نزهة الألباء كان من أكابر علماء العربية مقدما في اللغة وأنساب